50 languages. توچ النظاره النظاره عش ينغنج قشغبشاق لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته عش ينغنج تديش اين ترك نظارته يا ترى ساعات الساعه الساعه يسحت قطاغه ساعته تالفه الساعه عاطل الساعه دبكم على الحائط الساعه معلقه على الحائط باسبورت جواز, جواز السفر لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز أين ترك جواز سفره يا ترى أين ترك جواز سفره يا ترى؟ آخر، آخم، ياي هم، هن، الخاص بهم، بهن هم، هن، الخاص بهم، بهن چلزقهم يعني ياتخر أو تجرب لا يستطيع الاطفال ان يجدوا والديهم لا يستطيع الاطفال ان يجدوا والديهم مربى احم يعني لكن ها هم الولدان قادمون هناك لكن ها هم قادمون هناك و ووي أنتم كم الخاص بكم أنتم كم الخاص بكم ويزيكون صدوشتو ريبغ كوشغا زيوز حانوم ميولر كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ كيف كانت؟ رحله حضراتكم سيد ميلر ويش هاغوس تديشي زيوس هانو ميولر اين زوجة حضراتكم سيد, سيد ميلر و ووي انت كي حضرتك الخاص بك أنت ك حضرتك الخاص بك كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث وشاغوسي أين زوج حضرتك مدام سميث اين زوج حضرتك مدام سميث